رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاشْهَدْ بِنَا عَلَى مَا يَعْبُدُونَا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عيسى توقيك ورافعك الي و مطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ثم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 خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونْ الْفَقْ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا قُلْ تَعَلَ نَدَعُ أَبنَا أنا وَأَبَنَا أَكُمْ وَونِسَأَنا وَنِسَ أَكُمْ وَأَفُسَنَاء وَأَفُسَنَا وَأَ فُسَكُمكُم نَبَتَهِفَنَجَ عََّ عَلَتَ